ان الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نظرهم الى عذاب غليظ ولا ان سالتهم من خلق السماوات والارض ليقولوا الله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 إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ